بسم الله الرحمن الرحيم قل الأُوَحِيَ إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَآمَنَ بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ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 وَأَللَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ